بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيري قلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يش يم تفسير آيات سورة بخان لأسف كين ما دهيش بعسكر كر بحثية رأيس كرنا نبجي من ناف ده مراس كرنا رأيزا وبي قاعدنا ايك ما قوتي بي الله عليه وسلم همو بأمر الماكرية امره مسما نکری کاب پید خود جهی نیک و رایض خراس کن و گفی الو کسها تینا کرد آب رایض خراس ناکن و پید خونا جهی نه فیبر خوی و سما.الحمدلله جمع لیره ابعاد می نیاور لطفا مکری ک اغلب به امروزی آمریس عاصم جیب جیت ش تو رزوهایی که نوشتی دو مزوران داره، رزوهایی دویه تیر دو مزوران دن. کوچی نگو پشته درآورستی، یکال تانش تو دیگر آورستی، جدا درآورستی. وقتی پیامبری صلی الله علیه و سلم وقتی رزوهایی کامل نبود و یک پشته آورسته بود، پیامبری صلی الله سلم گویترم نیجح کده. و نیججاییت گذ پیامبری دست الله سلم گویه نیججات الباتاره کده. و گذ گی پیامبریش کرد صلی الله علیه و سلم. خرابی و بنهوان ده چنده مازن اكو مرو بشتمز گفت دشوره که خلاص ندیه و تمام ندیه مرو فیزا دوی دمزرین یانی وجودا تر بشتر تنش دان هاوسید یانی یک تنش دان هاوسید یانی یک بشتر هاوسید هر چته کی روهوی هر هاوستانه بهوی که گریزی ده نبی مخالفی سنت و بیان پیامبر صلی علیه و سلم منو به سماعت و قولی دید که امهاتینم مزگفته ده دانه جمعه کامل بیت و درس بیت و اندیمتینم مزگفته نوی قوت کن بيعمرس الله عليه وسلم بجت تسويه الصفوف من تمام الصنعه اللي بجمر بيه جدا تمام بجا كامل فيديو ادرس بيتك هي البخره وسيد الله في بجا الله عليه وسلم ريزا تمام نبي ريزا ان و فش بيرما وسيد الله عليه وسلم بنده ابیکلو اشترا به گله کب جرند ملو به سلامتی و جریانیه پیدات رئس راست گرند پی گاهانه ابی همه شرط تمام بدویادرز بیت. این روز فصل میقاتهم اجماعی رب العالمین ناز آیات را دو ما بحصیر الشابات شوي ما بحسين ذكر كربعالميني يكوتي بحسين مشركة مكاكب وكافرة مكاكب ويكوتي والإيمان نبو بصعب نبو بشتمرناه ويصعب نبو نبو بشتمرناه فالهند رب العالميني إيراد بمتأكيدي يكوتي باشك وبتأكيدي إن يوم الفصلي الروجة كهي كروجة قيامتها نوفي رب العالمين يكوتي يوم الفصلي يعني أبا رجاء رب العالمين حكمت ما بين مروفة وعبدتكوها ماذا تكت؟ الفصل يعني الحكم والقضاء يعني حكم كرم وقضاء كرم وحساب كرم رجاء قيامته رب العالمين دي فانها ما خربة كت؟ أبا قيامته قيامتها وإيمان بنا ودي حكمت ما بينه دي فانها ماذا تكت؟ إن يوم الفصل، رب العالمين قتائه رجاء قيامته يوم الفصل او رجاء هموت الدهين اخر بكرن وحكم تقل سار حماده تدان دانان وهاركسك دي حك اخوال قرتبه اجنا يوم الفصل چونك رجاء قيامته رب العالمين دوير و ما بين ايمادار و كافراء لك جدا ومروف باش ويخراط لك جدا كرام وهاركسك دنياه دا كاد قل كيدا بيا اقيداوي وبيرو باواناتوي ومن هجيوي و دل که دو بیار، خوش بیانمی، بوکم بیار، روز قیامت در راه می‌تابد قلب جماعتی، که کی جماعتی؟ اگر مرد به خدا خوش بیاد، و پیغمبری خدا خوش بیاد، صلّى الله عليه و سلم، و صحابت پیغمبری خوش بیاد، و مرد قلوا دو بیتو، سلیمان هج بیت در روز قیامت راه می‌تابد قلوا دا، مردی دنیا خوش بیاد تو، یا مردی دی دنیای چنو، این دی شیطانی که مردی، یا خوش بیاد، دل قلوا ويوم تَقُومُ سَاعَةُ يَوْمَ إِذِن يَتَفَرَّقُونَ وقت برج قيامته همو دلئك جدا منه هر کساس لشتاد قلبي جماعات دا و الدنيا دا و يخوش بيان و دلواء دلواء دا, دا بي هاي مروبكه هاي لنخوره مروبكه اهل مزقفه اشه و دهه مزقفه و نواجهات كات و چهتا عمره و حجت كات و عبادت رب العالميه كات همو ومع ذلك الظالمية ومع ذلك مشركية وجماعتك وحزبك ومذهبك كمذهبك يدير الحقية وراثتها كجماعتك يدير الحقية وراثتها يبقى أخبروا ذلك إن يوم الفصل روجك دي هيد كروجة قيامتها يوم الفصل همو دي هيد هم لك هنا لك جداكرا فهل بس الله عليه وسلم مش يحشر الله مع من أحبه ی حشرام رو ویه تکرنش قلبی کسی مردی خوشه بیاد نبود مردی خوشه بیانه شیطانی هبید نبود مردی خوشه بیانه بی کسی هبید در دشمنی آخوده بپیام براکت نبود مردی دشمنی آخ کیف ببی کسی بید همی دشمنی آریکا خوده بکات و و دین اسلام بکات نبود مردی کیف بی کسی بید او خوشه بیانه مردی ببی کسی هبید کامل وکه خراب بتویزعلم بتو ظلم و خرابی و یبم رو باشتهانه خرخوله بریکد. هنگی مرف ده روز عقامت وقت راد می‌توه درابی و جلوآکس. همیت خوش بیا، مادم تا خدا خوش بیا، مادم تا پیامبر خود خوش بیا، مادم تصابت پیامبر خوش بیانه. فولایی که معلّین انعم الله عليهم من النبیین والصديقین والشهدای وحسن أولایک رفیع. منوف دي رجاق يمدد قل بانادة رابطة با ورابطة عميدة مويدبادة قل بانادة بس كنجي هكا ام دينيوه داد دي قل واجبين ودينيوه داد سروي عقيدشيبين وسروي منهجي وغيركة او افا سرچوين ام هموكو بالنفهج داد دعات كيف ناخ سورة الفاتحة ده همم رجاة چانجارا بجنبه اهدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا رب خليتو ما بينا سر ريكراس إذا أماده هو ريكراس وما استقاميش داما سر في ريكراس ريكراس کیا ريكواك ساوية تنعمت كين أعود رب العالمين نعمت كين فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أفن أعود رب العالمين نعمت كين ما دم أن في دعاية كين یوم آواخوش ببینیش، یه میشینه سر رکوات، یه میگه عملی کنه به آواکری، حتی آرزو قیامت حشرامش در واتی کرد. اما می‌دونیم بچه‌ها من آواخوش ببین، و از ادبا عوام و وقیش دلمرخوش بیان وحدیت داریتو، جماعت عادیت داریتو، و فرقه عادیت داریتو. رئیت عادیت داریت غیری برای الله علیه و سلم صحبت وی سره، آرزو قیامت مل دستگل ویده، مل دنیا خوشگر. این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 يا کون کم وامروز زالم و از واژه آن یعنی و اصناف هم، عرب و کیوش هم ما در بنلریک، حدی مروز بیشتر از قرودان بودم، از الوان نبودم، اف آخفنم مروز ناخود رابع میش دخوش تیان، تپش دواني واد کرد دلیت دقل واد بود، آورد دل مروز دقل، یکی دادی دبروف جد بی رابی تب و حشر مروز دقل بیه دکه، از هند مروز به سمت حکم حس کرد بزن اخیر دیماي کمروی سرکه گلکيد آيا؟ و روز قيامت دو مختطين الگ جدا كردن دشميگلکيد آيا؟ مرد دنيا ادابيد با خود ديار كرد. حكمرد به خود او، به پهمر به خود او، الله و سلام دين اسلامي خوش بويت او. مرد گلوانه دار بيت. دل مرد به گلوانه دار بيت. آفرزش قيامت حشر مردش ديجا و هيت كردن. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بعند بجنه يَوْمَ حمد هنا لك جدا كرم ورجاء قيامته رب العالمية هاركس كده حكويدته يباش يدي والقريد وبحشته يخراب جزايا خراب ياخو وقناح يتخذي والقريد والظلم الكسنة هيدا كرم ميقاتهم أجمعين رجاء قيامته ويوم الفصل ميقاتهم أجمعين يعني موعدهم أجمعين وموعد اجتماعهم أجمعين كروجة أفرجها كيوم الفصل روجا قيامته حمد هناكم كن هذا إيمان بينا ويا إيمان بينا إياي حمد هناكم كن كسلة خلاص نابي بن كروجا قيامته يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا هب علمت لا يغني مولا عن مولا يعني لا يغني قريب عن قريب. the other kw say?all it and then get closer to the nearby Frank doet like this?all it and then go to Jill for a sufficient Light and now this way to find it gives you little, some little spouse warned you О su'll come لا يسأل حميم حميما بروجا كمان الكسب سياره كاسينا هذا وكاس هو راكاسيناجي وكسب شبابيه كسياره نابين يبصرونهم يقودد بينا او نيكون بينا ديبيني بسف هوج بيان رب العالمين دانا ناف غيانه مد وقلفه طبعا ما هات يا شيكان بروجا كمانه حمود نفخ في الصور فلا انساب بينهم واحده تفكر الصور خزماتي تبرين هيتابرين برادريني حمود هيتابرين شو برادريني ناميني الأخ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين همو براداد بن دجميلة يوم يفر المرء من أخيه ويرجم رفد ربي بل برائقه وبرامره وأمه وأبيه ربي بل ربي وصاحبته جناد ربي بل بشي قاتل ربي؟ همو دي بل ايكدو ربي؟ كاس فايدة كاس انادت؟ بل هندش رابطي يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً چو خزم ونزيقاتي فايدة ايكدونادت؟ وتقطعت بهم الاسباب رب العالمشد او سبب الدنيا در عالمه بينا سبب كخوش بيان ما بينواد هبيب ايجا كان ايزيقاتيه وخزماتيه ايو برادلينيه فهم موضي هنا برشاداً و كنا منا؟ دي چه فايدة مروفيدة؟ او فايدة مروفيدة إيمان مروفيا وعمل مروفيا فهندش في غنبال صلى الله عليه وسلم خزمك سوكار يدخو بنا مولاكوه همو خرباكراً و ايك ايك بوته و تا ما مدخوه و تا ما تدخوه و تا خزمك سوكار يدخوه همام حتى اخيري هات يا فاطماء يا راضي بنا قدل ابي تكتاقو و تا همام و بكم ايمان ابن وعمل صالح كان وتم تشوفه بجينابي يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا شجروج قيامته خدماتي فايدنا كان ونيزكاتي كان شي فايدت جه انت بره يقول باب يقول دايك اخو دايك باب ناشين جان جهين لا بيشي يخوف كاني عدد فايده الدنيا لا شيء مرود حوار بره يقول شي بره تده ولا تهي ومثل فايده جه انت تو ده فایده گهینی باهم خواره هو برادرت ده فایده گهینتره تو ده برادری فایده گهینی برادره هو اما ابها همود دنیا ادنا رنجاقیم مگر ابها همود چی؟ اف بی ودیا همود چن نامینه دو کس بسته خوب نگیرم نکد ملا اسکوری ملا ایم اسکوری شیخیم اسکوری سیزیم باهمن ولیه کی باج و باهمن هدکره با پیره من هدکره چه فایده کسی ندارد؟ من عمل صالح فل نفسی همی عمل صالح که بیدبخویه و فایده به مروریه. اما از خویفا با پیر خوبیلم، حالا با پیرند رو به کباج بود. من خویفا با بچو بیلم، بچم رو به کباج بود. آن هر یکی که خواهید کد لا یوغنی مولن عن مولن شیعه، کد کس فایده کس ندارد. اِلَّا مَرْحِمَ اللَّهِ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ ولهن ينصرون يعني كسنية مروفي خلاص قد قلناك عذابه رب العالمين ده كمروف سحق عذابه ده كسنية بدل نصراته مروفي بدات كسنية مروفي سربيخي نتشين ونكن مروف بجد العذاب ده ونتشين بجد مروف جد ناخ عذاب جدا نشين مروي بيدنا دليه قد كسي افندبه جينابي إلا مرحم الله إلا يأوكسنبا او رب العالمين رحمه خبي الله عندما خوازره بالعالميه كان كان راح رحمه خمه دوله ناخذ كاس فايده مزيناره ان من رحم الله هكر بالعالميه رحمه خبي دوله ابو امين خدي هارو كار يا ويكت وديش تنون يا ويكت ودي خلاص هذا العذاب قبري ودي خلاص هذا العذاب ساحه محشر ودي خلاص هذا العذاب جهنمي ودي خلاص لسراط الدربا اسكر بيه رحمة خبيثة بدبت النار نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي <تصفيق> الآخرة. رب العالمين بس أبانا باكسانا. الدنيا وآخرتها. كنجي هكملوا في سبب رحمة رب العالمين كارينا. إلا من رحم الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيام دنيا إذا بخو رحمة رب العالمين سبب رحمه داس قلبين. تبختين <تصفيق> الان رب العالمين نبينا هو كسر كان رحما رب العالمين بمر بينايت امرفناش ابن الرحميده چون كان كمرفناش ضد الرحم رب العالمين دا ورب العالمين عركاري مش تباني امر بيناك كنسف تباني امر بك يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا بس هكمرو بالدنيا دا سبب يا رحمان هوكاري رب العالمين ديروجي مش تباني يوم الونيك ان الله يدافع عن الذين امنوا رب العالمين دفاعه امانه دارك الدنيا والاخره وبشتغل يواكل واروكان يواكل كان جه كما سبب رحمي كارينا سبب الرحمه قلنا إن رحمة الله قريب من المحسنين اكعم رفد محسن بين تشاك يبكين باشيبكين عبادتي بس بوقدر كين دي سنه اطيان بر مش انسان الله عليه وسلم باشير غير همو كسيك كين يا رب العالمين بكين عبادتي بس بويف كين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 ونهي عن الكبش كذب يشرب اسمنا غير خراب ويقيمون الصلاه ويبيجد خطوه خطو كانوا جواني وركبه هيكل ويؤتون الزكاه وزكاه مالهم دم ويطيعون الله ورسوله وبيجد خطوه خطو بيغمروا نبينا صلى الله عليه وسلم هكا ما افهموكن اولئك سيرحمهم الله افن ربنا رحيم رحما خلد اما ازونه خالق خرابيابكم ودلمنتجيه خرابين ودجمناتيه وحسيديه وكرببوا بسلمانه اذا وبشين جالسو وقو بالمدره ولازم ربي باشمو رب عميد رحمه خر من دابه دلمنه باكجه عبر رحمه رب العالمين بوك سننيا وكان بالمؤمنين رحيما عبر العالمين رحمه ويا زورو يا رجا قيامات المروف باخلاص بيت يا بايمان بس و هم ام ایمانداری نیست نه، که ام ایماندار به هیچ عفرح ماده بمرفیه. ما که می‌رفت ایمانداره که راستن به عفرح مادوناهد. راهنده هتام وصفات نب داس خوب نین رحم الله. هک رب العالمین رحم خود مرفی دابر دفاع مرفی کد هارو کاری مرفی کد، مشتاقانی مرفی کد. و رب ده اذن ده الله و علیه و سلم واذن اذا تا ايمان دار اش للشفاعه بهم ممكن واذا ديتا داب وملائكه اش كشفاعته بهم ممكن هنجا هم كسر ده فائده بهم ال اخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين مروفه المتقين نابنا دج منيت اي دي هارو كوريوو دوكن هم رب العالمين وقت وهم ايمان دار كوز شي كان شفوانيا يكو دوكن هيك كرنا حمرة خير في غنبل الله عليه وسلم وإمادار ملاكاته في غنبرهم شفاعة وذمة بهيك خبيك هكذا محسك إن ما رجع في بكتو بشتى وان يمرؤ في بكتو ما بردوان بسر هذا كيف رب العالمين بشتابه أن يعتبرنا هذا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا كيف نعيد رب العالمين يفاقنا بديه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا إبادته بس رب العالمين يكره وكسناك يشريك رب العالمين وبشت ان يسر بهده بردوان بيهتا سر توحيد يمرين هذا نعمة عالمين نحن أو في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندبش ثبان يا روك الدنيا رب قيامات العالمين وقت وقت وناك خلاص عذاب رحمه أكملوا في سبابة رحمان بن في راس نبي أذا رجقيامته كسب المربينا قد أقدان وحكمه دبر ناف رب العالمين من حوج بیان که با خود نبیه، امر رو به ایمان و عمل صالح نیا، این هم مرجع قیامته. به من، اف حوج بیانه دنبن چه؟ دنبن دشمناتی. الأخلاق یومایین بعضیم لی بعضی عدون. ولی کس خوبی و کس بناهی؟ دنیای دا جالب جرا مرور دشمن میتونه بهش دایره که دشمن میتونه بهش دلای مرور وکی که مازن عربشده برادری که من درم. هم مرجع قيامته چجش دهونیا؟ ه في إيمان عمل صالحه كزجل تناكد و كزدفاعة تناكد كزهروكورة تناكد كزشفاته تناكد قد شو استفاد المرفيد؟ أما هكمل في إيمانه بيت مر في عمل صالحه بيت خاصة النافع برمضان دمر في خجل عبادة رب العالمين بكذ وجلق ونيزك رب العالمين بك واسباب كارمي أبى رب الرحمة رب العالمين بمر في بيت مر في ذهمة كتكبيت رجاء قيامته وأنداخاز رب العالمين العالم مال وركسبت كذ رجع قياماتي رحمه مدد ومالواك السنة تقول رجع قياماتي هموكسك مروضي خب بريد كات وهمو برمدولي طرابا إنه هو العزيز الحكيم طب العالمين تني أو تني هو العزيز أو همان سركا يهموكبه سركا فيه وقوات هايوية وقوات حسكة عذاب داد وكاس ناشد خرابير كيه انت رب العالمين أو منوك خرابي كليه ورحمة رب العالمين وسبب رحمة رب العالمين رب العميني عزيزش رجاء قيامته ده عذاب ده جاء الدنيا همو يومي بيد و او اهل الدنيا همو بشتفانية دوي الدنيا ده او مروف رجاء قيمته اشتنا في عذاب كسنشت هور ويجبشي وكسنشت هنده فايده جايتي إنه هو العزيز فهند رب العميني افهل دونا موصفته بغوتي كعزات هر يا رب العالمين قوات هر يومية کس نشده حاضری بگهین که و هک رب عالمینش یک عذاب دار یک رازیل که رو یک حافظ النفج نمیده کس نشده می‌روه بین کد رقاب. اهل عریحه مخرب می‌بین و مروف هم مخرب می‌بین اجد نه مخرب می‌بین بیش از این که چیه در رقاب نشده. چون که عذاب دار و که اف مروی حافظ عذاب دار رب عالمینی قد کس نشده است اون یابی که. حال ويتراد ومقوتي الله اهديني في من هديت فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من والايت أو كساكذا رب العالمين عذاب إيك عذاب دا قد شجر عزيزنا بي تبا وكس نشد فيه خلاصة بي عذاب وحاكا رب كتو كتو هو Because the divine islinked! It is once and for the Holy, Lord, Jesus run Hospice will help the holy rest, Jesus, leave you just on YouTube So Jesus will never follow you We don't stand after Him! We don't stand after Suc cepouches and Allah We beg unto because of Him we and posso the Holy see overhead We only stand before God But he has been أبا أمين درحمة حب هنغو دابت ودينغو بطل بحشداش همون أخوشكش دينبو خلاص هكا مروفين وكان بالمؤمنين رحيمة ما إيمانة قدر سويد ما عمل صالح كر أبا أمين درحمة حب مروفيدة بات لرحيمة أس أما هكا ما بشتاكوكرا ديني رب العالميني بشتاكوكرا إسلام وسنة القرآبري صلى الله عليه وسلم وعم سره دمرين هكي كاس نشهد حوالا مروفين هكي أبا أمين هو ك ودي ها من ذي العذابه ذو كسر اش بدنا خلاص هل هيك اللي ما فينا مسحكينا مسحكينا انه جينا ناخذها مسحكينا الدنيا هولا كم كاسبوا منا ام اوين قرب عالمين رجاء قيامتي حموت كاسب دمج منها مروبي وكاسه ورا مروبي نهيت يعني مش ام اوين ما ايمان انه عمل صالح كلي رب العالمين ده ورا مروبي هيك واذا نيدا تواكس اوي الشفاعات المروبي كان كشفاعات المروبي تكرم ده خالص رب العالمين كم يجيرهم بقادر بخاطر نابت وقادر صفاته قويه جوان الجوان ثم حملوا الوكاسه وترجع قيمته ورحم اخ مدعي وحملوا الوكاسه وترجع قيمته في السماء يا مكاي وثم ويرد بدنهه في دنيا ازده توفيق كام ايمان بين العمل الصالحين وسر بر دوام الهدر مرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين